بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الف لام را الن سيَبًا أنن أَ حَنَا إ وجُلم مِنم أَن أَذِرٍ الن سَبَّر الذيينَ آمَنُوا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 إن هذا نساح موبي إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر إن ربكم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 ذَلكُم اللههُ رَّكُم فَعابُدذكُ اللههُ رّك فَابُدون أَفَل تَذَكَرون أَفَل تذكَرون إلَه مَجكُم ج وَعدَم اللهَّ حَق إلَه مَجكُمْ ج وَدَم الله حَق إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ إِنَّهُ يَرْدُهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بالقسط.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 119. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 110. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون إنِ فِختتِلَ في فيِي الليْلِِ وَنَّهارِ وَماَا خَلَقَ اللهَّهُ في السَّمواتِ وَالْأَرضلَ آياتِ لِقَمتَّكُون إِ فِختِلَ في اللي وَ نهار وَماَا خَلَقَ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 اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا 111. وطالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 112. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هن هم في جناتنا يدعون فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام يدعون فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم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 قاعدا او قائما واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما او ما كشفنا عنه ذره مر وكان لم يدعنا الى ضر مس او قائدا او قائدا ان كشفنا عنه ذره مر وكان لم يدعنا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وما كانوا ليؤمنوا ولقد أهلكنا القرون من قرنهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي فوم المُمين ثمَُّ جَعلنكم خَلَ إفَف الأضمِين بَعْضِهِم لِنَظُ وَكَيفَ تََّلونثَُّ جَعلنكُمْ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 117. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبّ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 ولن من قل افلا تعقلون افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته امن اظلم ممن افترا على الله كذبا إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا وَنَظَرُوا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ قُلْ أَتُنَذِّرُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً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 وَإِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّا أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا وَإِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ قُلِ اللَّهُ أَسْرَمَ مَكْرًا قُلِ اللَّهُ أَسْرَمَ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ هُوَ الذي في البر حتى اذا كنتم في الفلك وجوین بهم بريح طيبه وفرحوا بها حتى اذا في الفلك وجوین بهم بريح طيبه 117. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وفرحوا بها جاءتها 118. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم بِهِمْ بهم دعوا الله داعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين داعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 فِيهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ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 126. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذلة وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا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 والَّذ لََسَبُ السَّياتِ جَزَاءُ سَيئَةِ بِبِثْلِهَا وَتَرْغَقُ للِلَّ مَا لَهُم مِنَ اللهَّهِ مِن عاصِ مِن كَأََّمَا أُغْشَت مُوجهُم تِطَام مِنَ اللَلِمُهِمَا للَهُ الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار 117. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 118. فَكُنَّ كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم هُنَالِكَ تَذْبُلُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ هُنَالِكَ تَذْبُلُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَرَدُّ إِلَى وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْكَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ المن يمزق قم من السماء والافظ امن من يملك السماء والارض صار لن يخرج الحي من الميت ومن الحّ منِ الميت وَيُفرْجُ الميتَ منِن الح وَمدَِّر الأمرَ فَس يقولونَ الله وَم يُخج الحّ مِ الميت وَيُفرجُ الميت مِن الح وَم يدَّ الأمرَ فَ سقولََّ فَكُلّ أَفَلَا تَذَكّرون فَكُلّ أَفَلَا تَذَكّرون فَذَلِكُمُ اللهُ رَبّكُمُ الْحَقّ فَذَلِكُمُ اللهُ رَبّكُمُ الْحَقّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَال فَماذا بعد الحق إلا الضلال بأنّا تصرفون بأنّا تصرفون كذلك حققت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حققت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قُلْ أَلَمْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ أَمْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الخلق ثم يعيده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 111. قل الله يهدي للحق 112. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى 113. أفمن 111. أحف أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى 112. فما, فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وما يتبع لهم الا غن الظن لا يبني من الحق شيئا ان لا يبني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون ان الله عليم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وما هذا القرآن أن الله ولكن تصديق كل الذي بين يديه الكتاب ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ولك تصديق الذي بين يديه وت صِلاَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا من 119. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين 110. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمْ نَأْتِ بِهِ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من به وربك اعلم بالمفسدين 147. وربك أغنم بالمفسدين 148. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون 149. لَّمْ كَذَكُلِّ يَا مَنِي وَلَكُنَّا نَغُنُّكُمْ أَن نَّدْرِي أُن مِّمَّا أَمَرُّ وَأَنَا دَرِيئٌ مِّمَّا افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يوم أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ولكن الناس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 119. وما يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا 119. وإما نرينك بعض الذين عذهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 110. وإما نرينك بعض الذين نعذهم أو نتوفينك فإلينا 119. ونساعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 110. ولكل أمة الرسول 111. رسول جاء رسولهم 129. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 120. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 121. ويقولون متى هذا الوعد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 إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً قُ الأَأَيتُم إنِ أَتكُم معذاَابُهُ بَياتةً أََهرَم مَاذاَا يَسْتجلِلُ مِنه المُجرمُون وَالأََأَتُم إِ تكُم ماذاابُ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَفَمَا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَأَن وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ 113. ثم قيل للذين ظلموا ذوكوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 114. ثم قيل للذين ظلموا ذوكوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ويستن بونك احق هو ويستن بونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما أنه ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به ولو ان لكل نفس في الارض لافتدت به واسر ندامه لما راوا العذاب وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يَظْلَمُونَ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا في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 يَا رَحْمَنُ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يجمعون.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 فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ الله اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكون ان الله لهم فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وَلَا قرآن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 114. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك 115. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في 119. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشارات في الحياة الدنيا وفي الاخره لهم في الحياه الدنيا لا تبديل لكلمات الله لا تبديل الله ذلك هو الفوز العظيم ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هو العليم 117. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض 118. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض 119. وما يتبع الذين يدعون منهم إله <تصفيق> وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُصْطَرًا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُصْطَرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ 122. وذلك لآيات لقوم يسمعون 123. قالوا اتخذ الله ولدا 124. سبحانه 125. هو الغني 126. له ما في السماوات وما في الأرض 127. له ما في السماوات وَنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَتَقُولُونَ عَلَى قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ عَلَى اللَّهِ بِغَيِّهِ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي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 وَطْلُ عَلَهِم نَبَأَلُوحٍ إذ قَالَ لِقَومِه يا قَومِ كََكَبُ عَلَكُم مقومِي وَتَذكيرِ وَطْلُلَهِم نبَأَلُوحٍ إِذ قَالَ لِقَمه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 111. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون 112. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجو أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 119. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا 110. فكذبوه كذّبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين انظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوه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 كَذَلِكَ نَقْبُهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ كَذَلِكَ نَقْبُهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا من بعدهم 117. وآرون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فَلَمَّا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر 121. لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 122. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح 118. لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 119. قالوا أجئتنا لتلفتنا قومي مؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى انكما 129. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيرطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 120. إن الله لا يصلح صَنِيعُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِبُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَهَا الْمُجْرِمُونَ وَيُحِبُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَهَا الْمُجْرِمُونَ 129. وخوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم <تصفيق> وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ 129. وعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وَكَفَى رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ ونجنا برحمتك مِنَ القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وَأَخِيهِ أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأوحينا اجعله مساوا اخيه ان تبنوا القوم مقاما يصرفون وجعلوا بيوتكم قبلتا واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين, وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا 111. إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا 112. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه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 قلَ قَد أُجبَدَّوتُكمَا فَستَقِيمَا وَلَ تتَّبِعِّسَبلََّينَ لا يََُّون قلَ قَِ أُجبَتُكمَا لا يََّون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمن 126. وانا من المسلمين 127. قال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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءه العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 ومن ربك فلا تكونا من ربك فلا تكونا من الممترين 119. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا 111. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 112. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 113. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ إِلَّا قَوْمًا افان تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين افان تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ عن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ وَلَا تُنْذِرُ الْآيَاتُ وَالْذِكْرُ إِلَّا قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ قُل فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ قُل فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رسلنا حقٌ علينا ننج المؤمنين كذلك حقٌ قل يا ايها الناس ان كنتم في شك 109. قل يا أيها الناس إن كنتم في شث من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا 119. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين وأن أقيم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون اِهِمَ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَلَا تَدْعُ مَنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ وَإَمسَسكَ اللهَّهُ بِظُرٍِّ فَلَكَاشِفَدَهُ إِللهُ وَإَسَسكَ اللهَّهُ بِغُّم فَلَكَاشِفَلََهُ إَِّهُ وَإِ يُرِدِكَ بِخَيرٍ فَل رََّ يُلْقِي بِهِم مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ يُصِيبُ بِهِم مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم قُلْ يَا أيها الناس قد جاءكم الحق قُلْ رَبِّكُمْ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَرَادَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ ومن ضل فانما يضل عليها ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل وما واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى الله واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين